فقطع دابر القوم الذين ظنوا والحمد لله رب العالمين قل لا رأيتم إن الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن آتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يغلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك إن التبع إلا ما يحاق إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير وفلا تتفكرون وعذل بي الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين